يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عَنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرسوس إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بِنُ مَرْيَامَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بعسول يأتي من بعد يسمه أحمد فَلَمَّا جَاعَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا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 والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو, ولو كره المشركون وتنجيكم من عذاب أليم تؤمنون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدد يا مالك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصرا من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الذين آمنوا كونوا انصارا لله كما كونوا انصارا لله كما قال من قال عيسى بن عمر يا مل من انصار يا الله قال الحوانبون نحن انصار آمن الطائفه من بني اسرائيل وكفرت فآمن الطائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه